الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهداه ده درس أمر ما مكوباس ما كدل درس رابردوت ما أم دوشو بهتر لا شو به حوتهم هشتم بع ذك شاء الله كلا او كتابي إما لو طبعي إمانيه أو طبعي شرح كشف شبهات إلا بقرا نبو أصل كشف شبهاتك خوي يا شرح علمكاني ترك ما استباسي عنك ان شاء الله شبهي حوتم شبهي حوتم بمشي ودس بيك لما تنكيك لأم طبعيك لبردس معنا شرحي كشبهات تيانية الشبهة السابعة إناي لين شبهي حوتمين شبهي حوتمين فإن قال أقر كابري مشرقتي إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأمبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره أما شبهك أقر كابري مشرك كهوارك يا عبد القادر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توبيه علي. أما الشركة أما كفرة أو بيد أم شبهيد وبياني بالله آخر الرابردوان أو أن كداوان لملائكة كردوه لأنبياء كردوه لأنه كافر نبون أي بتي كافر بون ألا بوا كافر كوتيانا ملائكة كتيخوان. وعليكم السلام ورحمة الله. ملائكة كتيخوان. بما كافر بون. خوية منال عبد القادر كريخوايا يا غيري عبد القادر كريخوايا. امشو بهك يا أنا. جابي امشو بهيت شونا. جابك أي فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. يا مجارب بزاني همي كتوبة سيكي كبو كافر بونو تيانك تيخواي أما خويلة خوية كفري جي مستقيل واتسر بخوية بما هر كسيك بل ملايكة يا خود صالحين يا انبياء كروك خوان، اما بو خوية كافر بولم لايانو بسر بخوية ببعوش تيطر بخينة بال يعني قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد خوية تعالى لسورة إخلاص ببغمرة فرمية عليه الصلاة والسلام توبلي او خوية كوا ب نظيرة كسيق احد كسيق وخواني أحد وكوتمان يعني لصفات كانيكز وقخاني واحد يعني ذاتيكة بس أحد يعني يعني لصفات كز وقخاي جورانية لا نظيرة له هؤنيني تعالى الله الصمد خوي تبارك وتعالى جيراز ونياز وما بستكال او إما أو ما بسمعنا لهمو كردو كان من لهمو مطالب كان من هواروها او أو بين بو أو او ما بست معنا كواتد لي ريبات ما شايم اهتكبه ام اهتك ام اهتك خويت بارو تعالى كباسي كردوا فرميتي خويت بارو تعالى تاكو تنهايا خويت بارو تعالى جاقي مبست عبد الله هو الأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج واتكلمي أحد يعني اويك هاوينينيا او خوايك هاوينينيا وك هرنيا وصمدش اويك خلشي ترجونا بجئ مي بستخيان لو يك هاوا روحاني بو ابن عباده كان بوبه ها قرنوا فمن جحد هذا كفر هر كسي ام انكاريبك كافر به قبل تعالى سيري كن سورةك ضرور دع قدار من سورةك دوشت يالبيني توه قل هو الله واحد الله الصمد ويا لم يلد ولم يولد باشا أو نال إخوان من علي ها ونيا كم باسي منالي كرت مقطعية كم مقطعي مقطعية دومي آتاكا تمشاكا قل هو الله واحد الله الصمد اما باسي أباك كخواي تبارك وتعالى أبي بببارس لأنابك ستر ببارس لو زياتر ما بوخوي كفرة كذي مستقل لا غيري ألين ألين خوا بفريستري. مقطعي كي ترى كتير اولادي ها ندعكوا باكش شيء. أنا مش مقطعي كي ترى. خوا عبد القادر كافر عبد القادر مستقل غيري که تو ایم ما با کفر نازنن اما خون کفره اولش این هر کفره یعنی لش شبهاتی چیست نیستش شبهاتی چونه؟ اول این ایم که دار ولی ملاکه ولی آمیا ولی صالحینه کین ایم خونالن اول نکری خوان اولی پیشون و تو باید کافر بون مثلا این نخروانیه بتنها بو خوی کری خوابی و کتی خوابی هر کسی تو بیت بال خو اما کفری چیستربخویه؟ حالا امله هم اگه دشکت و هوارکیت اول شخص ایش کفره تو اما با عبادت تو اما با نا وسيلة، نايني تقرب. أنا ما بقول ولو لم يجحد السورة يعني شيء، ولو لم أوجنك ولا من من لم او لم يلد ولا قد هناك. بس هاتو لم لا وشي كردوها. هانات بردوا او بشرة مخلوق نابع عبادته بوكي خواي غورة خو عبادته بوكي او صمد او او جيجي الراز و نيازه كارمان او جيغي او او او ايكتوب حوالي بوكي ناك عبد القادر اوان انجادو ايه تسر وقال الله تعالى آياتي چيكان بوهينتوا آياتكاكير ورد بيتوا هردوشتكي تياه يعني هردو كفر مستقل تياه سيريكا ما اتخذ الله مولد أواني جلنا بلخ خوي من ما هو ولديها ما اتخذ الله من الخوي تعالى من علنيا من عل بخوي دوهم وما كان معه من إله يعني, نية. نية بوبكي. هيكم يعني هيكم بس كشي إلى قلنيا كسيك إلى قلنيا كشاي استئوب هواري بوكيكه وده هادو برجعتيا يا لنا هادو نقطة كتجايا هادو نقطة هي كم هي كم هي كم بس دانا يا ها يعني غيري خوي أنك طبعا طبعاً طبعاً آياتكا فرميتش يملاً سورتي مؤمنون أغادار من أم آياتكا طبعاً آياتكا آياتي نوياتي سورتي مؤمنون فرمي إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون جا أغار وابوايا أغار خوايك كي لغال أبوايا أغار لغال يا أبوايا كي أبو هريق لو خواينا أتون كي أن دروس کردوا أعني أنا بخواان مملكتي حي طيبتي ان بخواان دروز داكر دو ايو تشي نگرد ولا على بعضهم على بعض, بعض. ان طبعا بخوا انا زانن غوركان كان تشاولو يتري بر ابي خو اي غورابي اوان برغونه يكتريو ودنيا تيغچو اولويه أو أو أو اولويه اول الاخوه والاخوه كواته مستحيله اخو اي تبارك وتعالى يك خويا وخلق شمه او وباش انا فرما سبحان الله عما يصفون فزله وخال ترك او ان ابوشي وصفه كانو شي ري انا بالي کواتل ایرادشان شدک ما بوده که او یک آویک خلق آکا آبی بپرستره مخلوق ناپرستره هم ازور مهم از نکته‌ها. هلواها آویک وا خلق آکا رینو مایم آکا آوی مخلوق نا بر رینو مایم من بکاه. بسیم اعتراف بد دستور یاسام و دابنه. حال ایرا افرمی شیر محمدی کری عبدالوهاب ففرق بین نوعی و ت فت علاه جوازي خصت, خصت بين هردو نوعات وكهردو كيان شركن دو نوع مالي نوعية كم تيبو؟ او يكوا اخوا يتبارو تعالى منالي اي نوعي دوام؟ الهي, شل... إلهي كي لقال نيا ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا هر یک لودو کفری کرد با کفری سر با خواه تا به هر یکی چند تو کافر بی. حتی ایمان شد وابی کخوا ولا دینیا، پس ک ایمان دوای بخوا. الهیش کیلا جلا، اله بسمعنا یاد برا کم بمعناي خالقنا لیره ها، بمعناي معلوه، معبود بمعناي پرسترا و بخشکرا و عبادت بکرا و رن مایل ور جیلا و. قال كان كفر مستقل فعشان يتسأل آية وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلاقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم طبعا آية سبحانه وتعالى عما يصفون آية الصّنيع سورة الأنعام خيذونا فرمي كفرنا كان جعلوا لله شيء شركاء هات نشتركين بوخدانا شركاء كان كيفن جِن یعنی کت بشری که خواهی تعالا. لکه ات کاو خالق آنهم خواهی تعالا و جِن آنها که درستی کردو و خواه درستی کردو. کوادم مخلوقشونه بیم پرسته. یعنی خواهی تعالا مشتقانش و جِنگانشی درس کردو. شون آبی مخلوق بپرسته کوادا. و خارق له بانین و بنات. هتن درون هل بس بخوا و کواد بانین و بنات یعنی بودانا. خواکریه، عيسى كوردي خوايا ماليكك تي خويا قناقرين بغير علم ببش بشرتكش هيك زانياريان بمنيا هل افك درويا هل بسر واق سكان خنها هو دليلك وبلكيك وبرهانك وسلطانك دستو اما دستوبك ولا امشتوا يا اما اللوح المحفوظ بيني ومان يا علمك با اما يا اما لي ويأرمي سبحانه وتعالى عما يصف أخوة قولة أخوة إلى وخاوينك أخوة خاوينك لويك وشريكها بي بين ها كفرين أخوة تعالى لم أتشعى فرق لبيني هاد شريك بأخوادعنا هو خارق وله بنين وبنات أوش كفرك إنت له كلكو كتير بأخوادعناها قاتما ردانوي كزور محمد يقول عبد الله أو كسانيك على خو إما نالين على خوايا بس أوان شفاعة يعني ودواء يعني ليكين أو دواء كرنا جالين خوي خوايا كفرك مستقلة أجر تيجن علي ملاكك خوايا بالله عشان الله والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا هرواب الله سر أما هوا كوا كافر بشي كافرون الذين ان الذين كفروا بدعاء الاات مع كونه رجلا صالحا لم يجعله ابن الله باشواني لاتان بيرس قد بيتو جانو للات كرخويا كواتا قريش كان كالاتيان ابرس بتسواتا لاتيان ابرس يعني حوالين بوكن بيرستين بو معناها نها باخلق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 والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك أو نش ككافر بن بجن بلست نداو كردني على الجن خناتوا الجن كرخواه وأنوتوا كواتا أبي أجدار بين أوش بهذا ب شويش جوان شغري ليه وتوه أو هردي ليه بدرية وهل كسيش أمر أوش وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة ليرى يتسر إجماع كواتا أدلي بهنان أدلة هناين هناين يعني بواقعي كفار خوان لزمان خوانة وأدلة دليلة دليل كان شخ تدليله جهنته إجماع أهل علم هناها في جميع المذاهب الأربعة تي دليلك في باب باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد هم معلم كون لا سرور هرك سبلا إخوان ولديها إخوان ناليها مرتدة لكتوب يشيء في قيل بابي الرداء فهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح يعني شو يفرقون بين النوعين فرقا لنوان لنيوان أميكة توبلي خوا كريها وكفرش مستقلة ولا نيوان أول شيء كتوها وربلي تخ غير على وجه الكفرة أوش, أوش كفرش مستقلة مش زور غرشنوا اشكرايا كرايا كواتيس ترشوا بيحوا ويانا رد ما بجوان رد كأوان شبه كان اويا الان ائمه كملائكه ياب قاوچا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا او انا بو كافر ناب بو تشيچ قاني بيشو تي انا ملائكه كشي خويه خويمه نالين انبياك ري اخوا خويمه او كفرك بلا امش كفرته حوارب كي يعني سال شبه هشتم شبه هي هشتم عليه وان قالك وان قال لك هاجر او مشتك هات بتويوتس اوی که هوا را کاته غیری خوا نظر بو غیری خوا ک این نای خوانی صوفی در وش نای خوانی نظام هشت کی نوانه هاد بتوید؟ ام آتیبو هنایتو. آلا این اولیا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آلا یه بشه به چی بتوانتو؟ یه بشه به یا کواد جاهن هی و امانالله خویت علی رزیان هی قدریان امانه. لکن بتكاکار. آلا این اولیا اللهی اولياء جمع ولي دستان اخوا اولي بقسي أو اخوا كانوا ان تقوان لا خوف عليهم واتكات كامل البروتشوني ان بروج قيامته يعني ببرزخ وبقيامته بو دعين حتى اجى منزله اجى لا خوف عليهم واخوت جاري تشك ناتيرسيني لا راحتيا او ترسيكا لدنيا لسردليان كوبوبو كلا خوي تعالى اترسان ويعذاب يا او ترسان لسرلابه ما ترسن طاو برون رزامه دي خو باهش درون تشيتريج ولاهم يحزنون وامانه غم فجانا ريانتي ناكا لجيهشتني مجن ومنال وكزوكاريا خوان كبجانه هلان خويا غوري ارمتيانيا خويا غوري سربرشتيانكا باشا فقل هذا هو الحق توجب الجا خو من ظلم وحق وان هما man ba awlaya ba awlaya ba awlaya ما la awlaya لنا ta'na ma liya ban ya khudlana wa khalka ablahyika nawa balayn wa la am musulmana muwahidana Ha? Daji awlayaan, Daji walin. Bi imani an ba awlaya niya, imani an ba chiniya ba karamad niya, imani an ba ushtananya na khir. Wa lakin, يا وداوما لكن كبيان فلسطين بوأت أو أت أو ناقريته <تصفيق> وبلكوا بعكسه وهالبخي طواعية تكافر مش الذين آمنوا وكانوا يتقوى يتقوى يعني يعني عبودون الله سبحانه وتعالى هكذا خوي خواب فلسطين شو أنا ببفلسطين ونحن لا نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معهم لما تنهىوا <تصفيق> عندما <تصفيق> بس كذوتم أنا لجل خوامين فلسطين يا وكدوت أن بشري خوا لعبادته. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم واجب سرهم ممن إيمان منهب شيل مسلم إيمان يبو نبيا مريم يكى قالوا كسانى رز رزى هب ولا لا إخوي تعالى وكراماتي شي بيشكر شيلنا أوتا خواردني بواد زكريا يجيب يقمر بيلا أمدله شو بالأخوات چن هاد شو البروان بكرام الدنيا شو البروان بكراماتني كرزى شيخوا لو لو تعالى هي. ولا يجحد، يعني إنكارنا كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال يكسر خود بريكة بأنبله أويكوا إنكار كرامات الأولياء كأهل ضلال أهل زيغ أهل بدعة لك لخوارجه لمعتزيله طبعا خوارجه معتزيله براين بكرامات أوليانية ودين الله وسط بين الطرفين دين خويت على دائم لنا ونددو طرفي يايا يا ها غالي وجافي يعني ما دروان لنيوان تشي... أوان كبرداً لنيوان شيء تمشاك كان باسك دائما لكتبية أهل السنة لنيوان شيء لنيوان مرجع أو خوارجاه لنيوان تمشاك كان زورن لا, لا كردوا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين الطرفين وهدى بينك بين ضلالتين هدايا الرينمائية لبين دو ظلالتا ظلالتك تنروان ظلالتي اواني دين برددا وحق بين باطلين حق لنوان دو باطلا لنوان دو باطلا فإذا عرفتا أمنى حتى يستل كتابك نبو وسر وستل كتابك وعليكم السلام ورحمة الله جاء فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقادي هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الاولين اخف من شرك أهل زماننا بأمرين كاتالي راجع دار بن بزانين اللتي على بزانه امايكا امرو كان طبعا كالي مشتيكا غدا با با بس با با با با با با يا رسول الله با بس با با با الله عليه با با الله يا عبد القادر بان با با با با با با با ناوي ناو كبير الاعتقاد طبعا له عندك مصطلحاته كبير الاعتقادات دقاته الاعتقادات دقاته الاعتقاد الكبير ما بس الام اعتقاداتها اويك مشتركه كان صوفيا كان داريو شكا ناوي انه بيرو برويا غورا يا بيرو برويا يا ختي يا ياخد خوت غونتري بيرو بروا. اما امتشي ما بسك يعني طبعا بيرو بروى لسردو باشا لاوان لا قالن خا يعني اشعيكاتك ياتي بيش وبلا اله الا الله تفسير لا اله الا الله قال على لا خالق لا مبدعة لا مختارعة إلا الله أجر من لا بروا اجر أجر من إيمانهم هي أخواتني عيد دروس لا لا أوانشيا مؤمنة مسلا قالي لا قالي سنة الله أبي أوجد هبه بلهما ما كانت لا إلى, ألي, ألي هبه معناء معبود مطاعيد أبي تبقصي بكى أبي رينومايليا وربكري أبي تعبادة بوابقرنيتو أجر وانكى إيمان يشد و أبيك أخواته علا خالق لونیه بلند و سیر بلند بلند تنها و سیر نبی خود شیطان ایمانی وای که خوا دنیایی درس کرده شیطان ایمانی وای که خوای درس که شیطان ایمانی ابو جهل و جماعتی ایمانی وای که خوای گردد دنیایی درس کرده حالا ملکات که کامو شدی بود بچی مشتی بود لا يصبح أعبادة بناقر ورين مايل ورناغر كما تأو اعتقاد أما يكميان كأوان أشعر ما تريدها وأو جماعة الرأيان وايا أو صوفي دريشان كقضي اعتقاد يكميان شيئا خوادن يأيد إذن يأيد هام كأما يرام اعتقادهم في الأولياء أو كبير او كأو الاعتقاد الكبير كأو الاعتقاد كأو لمن الصخاب أسكنا وكجوا ابي اعتقادي جورة بيرب الرواي جورة بوبي نقلك اخوي تعالى أما لخينو أنا في العجل عبادتي عجل تشوب انا خنو غشتي انا خاردو بها الجاني انا همي راني يا بولا لا يصوف في ديرشيش ها وركد بو بيوتا كان لخنو غشتي انا ما تدرى دبروا كل سيدي جواب جملته سرسخه ترين كاسم درامبري ها خاي يقولوا فرميشي اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا يعني يستصوف في ديرج بدستي بها كل سيك لا ايوان بل اولياء الصلاه اولياء يعني اودى صلاتينك يا مداوي ليكين ونا بيدوايل ليكين راسنت كوجي لناو دبا شو قوع اعتقاد كبير اللي لا لا وانا ها بيقول لي سي يعني عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا كبير الاعتقاد ياخذ الاعتقاد الكبير ياخذ الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القران جاء باب زنا اي موحد اي اخوه برزما او شركاء كاخوه جل على قرآن نارد خارك فرمي الشركة يك دهم وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه في أغمري خارك لسر قتال عليك الخلق ويفرمي تما شاكا لصحيح بخاري ومسلم أفرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتزك أجل أما فإذا فعلوا ذلك عصم من دماغم و أمالم إلا بحق الإسلام و حسابه على الله كما تبقى قمر صلى الله عليه وسلم رانا وستاولى سر هيتش كسك كما تبقى كما تبقى دعواء غير يخوى يكريد أمري بيكرا ولا يخوى مليل يكراوا مليل يكراوا أميرت أنه قاتل الناس عندما تبقى زور كساني جيل وقمجو نزان ونفامين باسي وما نبوكن والله دين الإسلام باسي شمشيري تانية برناميك بيست بناو مناقشاتك على سر رادوي علماني كاكا انا اما دفاع الاسلام كاكا ورا بس كلمه سيف من القران وبزامن سيف القران هاتوا الماني قالوا زيرك روجه اخوا قرنوا وقاتلوهم اي قتال بسيف ناكره لما ينابي سيفناها هتو اي كيب حجهك سيف للاسلام انيا اي ونيلوا يقاتلوهم او لو شار زاتر بو هي كاكي كوا. شرم اكيلوي كباسي سيف بكاي توباس قتال بكاي توباس كشتار لبيناي خواب كاي اي بيعقل خويت على جهاد القران لا تنشن باسكو قتال لا حتى سوره يكيل القران سوره محمد علماء تفسير منناي يدرس سوره قتال توو شرم اكيلوا اي بيغمر قتالين كد لا بدر اي بيغمر ناسهم قتالين كد لا احد قتالين كد لا خندق اينو فتح مكه بكا قتال يام كد ملي با نا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 أما أبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال إلى فعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. إن جالب كأمت زاني بزانا. شيء بزالة. طبعاً ما لي رأي. شير محمد يكون عبد الوهاب موضوع جهينة برشا ومن ك لجيجي ترلا خوي باسي كردوا القواعد الأربع قربي تانبه بها. أمي باس كردوا تولي كاتوا. فيما رأى أحدهما. وتشركي اواني بيشو ابو جهل كاني بيشو خفيف تربه شرك بو بس خفيف تربه ولا شرك وي امرك اخلقيك لا تشلعان يكوا سيري لا انا كان كن احدهما الله لا دولان لا انيكم ان الاولينا لا يشركون ولا يدعون الملائكه والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء يعني اوانك هاواريان كردوله تشكاتيك ام هاواريان كردوبكاو شاكال لكاتي خوشيه لكاتك كوا مشكيله النبوه قلت انا بوخواب اوويش يعني دوان لخوا كردو دوان لو انش وأما واما الشده فيخلصون لله الدين بس بكوتنا هذه الشده ابدا باسيك سيتري انا كد لخواز كما قال تعالى الدليل جوا مسيا واذا مسكم الضر في البحر لسوره اسراء الشط وحا قال لبحدا توشي موجي غورو رشبا ورهلو خريب وكلا بخن كانايا تشي انا ظل من تدعون إلا إياه بزر دبو أواني كلا كاتي وشكاني داوان أكرت إلا أخوانا بتنهل تنها البحر داوان أكرت فلما نجاهم إلى البر أعرضتم لكاتي كاك كردن خصني وشكاني أعرضتم يعني عن الإيماني والتوحيد والإخلاصي هاتنشي تانكر؟ شيركتان بيأكر وكان الإنسان كفورة براستي إنسان في الراسة الإنسان إيماني لا دبا إيماني لا دبو الشيء باوكوف الشركي كواعي كا هل وهايتي كمان بوهن يتوى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين توبرو بيان بلاي أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلاي بزانم أقر عذابي خواتان بهات بوهن من البحراء أو عذابي قيت خاريك لناوة يعني لهرجة قياتي كتوشي شداء بن او اتتكم الساعه ياك الروجي قيامه به غير الله تدعون لغير قوادواكن ان كنتم صادقين اقرئوا الراس ده كان يعني تي ان كنتم صادقين يعني اقرئوا محقا رازقون لويك اي آلي والهه تكنتن كاي فرستن لغير خو سوتان بيجن اقرئ الراس ده لو سوتان بيجن ون ورا بزانم اي ولغير خو داواكن لكات عذاب يا الروجي قيامته بل يجب تدعون يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك تدعون يكون لك ان يكون لك ان تدعون, تدعون. دائما ان دعاء بدون ان يكون داوا كردن يكون فلسطين ان يكون لك داوا كردن لك داوا مش كان لروش قيامة عليه والله خوايا مو مشريجنين والله, منامي والله مش يا خوايا هذا الناك ما من نام يشهد في والله كسر شعاتين هذا الإمام كتشركتها هذا اللي بشراتي يا حتى نجوا أندا اوان أوان كافريج ابن ابن وق تشنجار بس من لا يا ابن بتكفيرك لا يا ابن بتكفير تكفيري الطاغوتان وملهوران اواني بقسيان كردون لغير خواتع الله. يعني واني بالستونيان لغير خواتع الله. على نائم أنا ما كردوا أي خوان بري أكل. استخد بري ك. استا. استخد بري كبار زجاجد بيه. بوه خواتع الله فرمي لروج قيامته. يوم تن هذا هو وتنسون ما تشركون. بيت عن أشياء توا أوه يكردو تبتي. أوه هوارد بوكر. تيتر. أوه برنامج له ورا قرت.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 ياك دع ربهم نيبليه داول افرورد جارياك طب انا ما همي باسيك يا او انساناني كل زماني بيغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها دعوالا خواكا. دعوالا خواكا. طبعا حش لر عين شي تشي نا دليل طبعاً طواوي آية تكتشي الله إلاء قوله بس بها ميتطواوكين ثم إذا خوّله نعمة ها نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أقر أخوة قولة إن جاء لونا رحتي الرزقاري كاو نعمتي باتي لبيري أتشياته كاكاتك داوي لأخوة كردوا يد شريك باكاته وجعل لله أندادا يد هاوي نبو أخوة داءاني الاسلامي ترداءاني بوتي يضل عن سبيل إبوي لرقي أخوة قولة سر ليشيوه أبي و توشى شيركو على بيفر ماشي قل تمتع بكفرك قليلة رابيرة أو مدلة دنياية شن يزورش بها القليلة قداربة شن يقربري حف تصال لا خاتمة هر كما شكت كطوابية أو شتي طوابية كما إنك من أصحاب النار إن جتون لأصحاب لها ودم لها ورياني أجري ذو زخوتها تهتاتي أبي وقوله وإذا غشيهم موجن كالظلل الظل يعني كي يعني على توم الأمواج موج بحر بسريانة بيله بحر ها كابدالك كشتيك وقتك زاني الرهيلو باي جيت موج كبر زكاته خريكته وبتوق سريانا ك يعني وكو هور وكو شيا او موجا غراني بحر كات خريكة بيا بساتانة الله مخلصين لهدي أجر توشي أبو ببونايا يفسرانو خوا خوا الرحمن فيهم يعني هم سجان جنبينه أما دليل ولا لعاني الشيخ ولا سرى وكذا المشركين الزماني بيا غمر صلى الله عليه وسلم كان أخاف ولا مشتكيين أمره أمره بابي كن ب با يعني حالتكي وكنا منبي يعني نا كاتي لناو سعرك مجموعة سواري سعرك بلق سعرك يا الله هوار إلا, إلا لكاتي فأتبوا على أو زمان أخف بين الشرح الشيخ يقول الشيخ رحمه الله إذا عرفت مما سبق انه لا فرق بين الشرك أهل الجاهلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل الرسول الله واصحابه والشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوهم لا فرق بين الشرك هؤلاء ولا إلا في الإسلام ما بدو بين الشرك أهل الجاهليهه والقران هات اخوارا بمشليك ناوي بردن وبيقول مثلا قتال الى قال كان هو الشرك اماني امرك اخوان اينه بالاسلام تمشاك ها شيخ بالله الشريك و بيشله مشرك قالو او لا انا والدين الراس تقيني للتوحيد لا فرق بين الشرك هؤلاء وهؤلاء ايش فرقك ني إلا في الاسم الا لنا ونبي حيث يسمونه الاعتقاد فقط أما أنه أنه اعتقاد أو أن شبوهي شركه، أن الشرك فاعلم أن هؤلاء المشركين المتأخرين ومنتسبين للإسلام أشد وأغلظوا من شرك المتقدمين من هذه من وجهين أو الشرح كلام الشركات وكيستمع الشرح ما قدلت على الشرك أمان كإنتساب عن بلا شديد. وشد تريك للشركة واني بيشو لدولان ولا كم أن الشرك الأولين يحصل في الحالي في حال الرخاء واما في حال الشده فانهم يتركون الشركه ويخلصون الدعاء لله لعلمهم انه لا ينجي من الشدائد الا الله سبحانه كما ذكر الله عنه في الايات التي ساقها الشيخ وغيره او اتانيك يا شيخ باسي قلت باسي بوكردين كشركي اوله شيء بولكاد الشداء واما هؤلاء المشركون ها ناتي يا شيخ المشركون اما هم يعني التنبيه يعني هي عليه اول شركي كد بس بيمله مشترك باسم فاعل. هن سيرة سيرة كسر بين الله اسم فاعل بسلا تطبقنا كده. شون؟ كعبرا ولا كالمشتركين. وين أنا وأما هؤلاء المشركون باسم فاعل بس كهلا هو أو أنا مشترك أنا كالمنتسبون إلى الإسلام ها. حتى إقرار إسلام كان بوناكا. فشركهم دائم في الرخاء والشدة. لكاتي خوشيونا خوشيا بردواما بل إن شركهم في الشدة يزيد على شركين في الرخاء بل كاتي شدة زرت للرخاء بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة ارتفعت أصواتهم بالشرك ودعاء غير الله دنيا برزب يتوقف من يا رسول الله يا عبد القادر يا أولياء يا إخوة يا وهذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين المشركين الأولين ومشركين زمائنا أما بشي يكن بولتي لا فرق لبينه أو مشتكي زماني, زماني في أغلب المشركي أمري أمياء أي وجه دوهم أليس سيأتي كأليس سيأتي لأننا دعنا مسألة أكبازة كأشيخ أو هنا أهنجارة فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء جاوي أم لما تيبقى تخوى يقول روشني كذول كتابك كتيا مشركيني زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام كما بيغمر قتالي لقال عليه الصلاة والسلام خوايا غيري أبرست غير خوشيا أبرز لكاتي الرخاء لكاتي خوشيا وأما في الضراء بلام لنا خوشيا كان والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سعادتهم وشريكين بخواه قرارنا هذا بل كو سادك خويا لبير كرت وتا بيو تشاكاني لبير نعم هرانو خو تبين له الفرق بين الشركه اللي زمان او الشركه الاولي قال له الفرق كما بودرك جواز كما بودرك لنيوان هر دو او زمان وام زمان ولكن أين من يفهم قلب هذه المسألة فهم راسخا والله المستعان والله أم اخ كي اما بجواني تبقى طبعا انسان موحد ومخلص لما تيجا ما مشيق حتى رابوشي بس كي تيناغا شي يقول رحمه الله إنه لا يدرك الفرق بين الشرك الأولين وشرك المتأخرين في أن الشرك المتاخرين أغلضوا أشد أو فرق إلا كسيكي يعني موحد لتيقى أجرنا هم كسيكي لما تيناقى كسيكي طر اشد أشدطر يعني أتابلي خرابطر وإلا من فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك ومن لم يدرك الفرق فإنه راجع راجع لسوء فهمه او كسيلا ماتيناقى دارن سوي فهمه دارن تناقض يعني. شغله الثاني والأمر الثاني يعني شيء. أتمان لدول متقدمين لشركة متأخير شركة متاخرين لشركة متقدمين شيء تلكه أغلط لأن باسكت كمان لحال الرخاء شركة أنقدوا لحال الشدانية أنقدوا. أي الأمر الثاني نقطة دهم خالد دهم أن الأولينا مزور مهماء قدار بن أم نقطي زور جرينجر. حتى مسالي معاصره بيو بنت كراوان دغله العلماء كشرح اما كان لن اغادر بما مشتكيين زماني الشيخ محمد كور عبد الله بيان زماني زمان الرسول صلى الله عليه وسلم زماني كيمه يا ارجين كبيوتري زماني عالمانيه ديمقراطيه ليبراليه ابي ربط كاينو بمسائل كان امر الشواء امر ربط زوجه المباسيين يعني شغال خضر واي قال بي فارس كتابي كش في شبهات أهم وجرائم ربطي أو مسائل أنا كاتب مس مسائل أمر يطازع يعني أقدر بم... مستمر مستمرته لأن يبغونه وإيش شركاي بنوعي تير بجوري تر خلك سري ليش يا تو مسلماني خاون زانياري خاون تاجي يشتو طالب علم أبي هستي دزنيشاني أو أنا بكاي بو خالتشي رون كيتو لتستبين السبيل المجرمين ويا الربازي مجرم كان بدير بخيبر خالتشي نقوله من علاقمني بخا ها هالكس نذكر بك الله كي هو بابا نيبا أمانيا جالي أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله آية بيشنان كي أن بانك ذكرت سيدك ملائكة أنبياء صالحين ود سواعوا يغوث باعتراف ابن عباس أمان صالح بنيان ملائكة لا أعصن الله كواتا أوان كساني كان هاوار بو كردوا كساني برزو بالفعل أهل جاهو أهل قدر بالله خواهي تعالى لقد الله وشا خواهي قبلينك أيها واني أمره بعد ما شاهده لأيناك كلا يعني صوفيو داري كان، كسان من بو دروز أكن لقبر يكابيني كابرا أحمدي بدأي بون منا، أحمدي بدأي زور مشهورة لمصر جارع علماء هذا الأصل وفصل ديارني لكوهاته هي على البقايا يفاطمي كان زورا نبوتان طبعا يا أخوي ناونا فلها وتشي على كاتي يا أخوي كواصلة حدين هم يعني تفلتوناكل بعشان تونا مغرب بعشان لناوي أوانة كسانك أحمد بدوي بهاتو أبو مصر وأوفت من دروس الدروس كل كيس الطريق بدويها يا أحمد بدوي كحموص عليك سين مليون دوم مليون شار مليون خلق شيء ها صدق. موليد موليدك أي دروزة كاتوا حواري بوكن أفراد خوي أفراد شيلبر خاطريه ولا صدقهي على فرجم صدق قبل أبو أحمد يبدأ يورد بي كان بيكلم دبر خاطريه أحب زانا عام جورك سانا كساني الضال ومظل كافرو إنسان مشرك بنبتي بن بحرص راو قبل كان هو بحرص را ابو أبو جهل جماعتك أي كساني كان حوارك الكتيبون أهل الجاه قدر من الله إخوة باز أمان أهل الضلال وقمراين حتى كسانة قابرستن يسبون منا ابن عربي بابينين بون منا حلاج بابينين للاي خلق حلاج سنك شخصيتي بقوتها بينما أولا ما كافر ينكر صلب ينكر يسباس يكين لا تفاصيله يعني ابن عربي كاتك باس وحدة الوجودك كاله إنسان أتواني لناخي إخوة أه مصفات إخوة تعالي تيامه ولكن امام السلطه التي يمكن ان يكون هناك افراد لك ان يكون هناك افراد لك ان يكون مصر افراد لك ان يكون هناك افراد لك ان أما أنبياء اما انبياء وإما اولياء واما ملائكه او يدعونه يعني حتى قالوا نشانا برس اواني رابردو تشانا اشجارا او احجارا مطيعه لله ليست عاصية يعني شغله دارو برده شانا برس كلا اصلا ام دارو برده عشان إيش هناك؟ حميت أصبحاتي خواج. او أوش تاني كون خوانو زماننا يدعون مع الله اناسا من أفصح الناس. ها فاسقتليني كس. توليجر للهاني دعوه لل لا يعني لاني أو وكعبادات أكره لسر رابردوان أورو. المانيا ده فرسريانه شنو اخطاءك اني على المانيا انا خور دز سرسري خرابكار ها يا شيد بو هنا يا دستورياك بو هنا توبي بي آخر <تصفيق> من من دستوري كسرنا يعني سبي غمر خويس الله عليه وسلم خايف قرب يلا قرشتك هل بس يا والله بقوته بهزلي سلم بعشتو لريعة أقرب يغمر بيسال الله منا بقبولي بك مدام من دون الله أي إنسان فاسق وفاجر وعرقور وسر سيء قاتل ومجرم شن تو بقصي يا كرين ما يبغو او أوش موليا قال لا لا مسألة معاصير يعني أمرا بالفعل يعني توشون يستوى لا خلقك أو يا سايبر تداري برد متابعش يعني بك أخوة دز ببري. أخوة بكري. متابعي الجانب كه، هريه شكله كساني مش شرعي، خوا وتجي تبي دس ببره، ومش شجرة تجيه نخره بسزن بكرة باشا، حياتي كبروا على خورج يبي حرمت، لجل أمتك حقيقة عنا، يدعونا يدعونا يعني يأخذون منهم الله القانون مع الله يقولون من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك يقولون ان الله يقولون ان يعني يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان كان يقولون ها تش امريكا به تش فرنسا تش اوروبا تش افنا بكانيان العالم كفيه وتريست عالمي اسلامي ايا اخوانتي جيرنا يا هم, باري هم يعني حتى بداخه وبداخه من حیاها یا سعی کسانیک بم آه لیرنال جایزه علیه آوان اشن یعنی بم بروشون یک عرق خونه وا من سعیم پاری خواهم اگرم جایزه اما هات چیه جرات وا ازانه یعنی ولاد چجوری کلاکل آفریتکاره کمیش حرصی بود لذت داره این کار کامردنمین تو باقی پلکنان بفرشل و حالت باشتره تو خواه انسان چه حیاای دزی و دروز نی زرده زینه و پی آخرباب کلسرو پارو جاتوش او انا اجرناه بخوان برطة ما شاي الزور بيبرا دراكاني انك مزانة تيما انبو اجرناه الشيخ اللي اللي الوجه الثاني من اوجه الفرق وجه يكن باس ما انكرد وجه دهم اميك يسلسري ادوين ان المشركين الاولين يدعون اناسا فيهم صلاح وتقرب الى الله من الملائكة والانبياء والصالحين او يدعون اشجارا او احجارا ليست عاصيا لله وأكوتمان مشركين أولين كسان كان دواء أكرت نزاعين بوأبردن هواري أن ت كأي اللي أكردن دواش رفعتي على اللي أكردن كإنساني صالح بن نزيق بن الأخوة لما لايكة صالحين يا أنا جردارو برد الشام ببرستا هم ما نزاعين دارو برتينا كعشان إخوانا المشركون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفرا وفسقا ممن يزعمون لهم الكرامات فلما مشركين أمره ها شيخ التركيز تركيز لسرشيا كاتوا المشتكون بل مشركه، على رغم أن في المرجع الذين يقولون لا نكفر واحداً، سأل لا جل على من كس كافر ناكم، كس كافر ناكم، من سوء خواه جر شيطان خوان يو كافر، أَعْنُ الشيطان من أَعْبَدِ الناس إيش قال إني خاف الله رب العالمين، تون شو كافر يا جيك؟ ونيا؟ كارك الشيطان اللي بهش ذا أبوه، تون شو كافر يا جيك؟ برايبه بهش ذا، شيطان برايبه أنظرني إلى يومي وبعثن توشون كافريكي، مثل بريخوا كافري كود الناويري، هو كافر لله تقول واحدا، ولو لله هم وانيا لله شيء طابر استقانا بدرستريه نكافر بالك وأبي بشبرستريه، وكسانك يشحن كجم جو نزانو مش سيكو كافر كأوانا كافرنا كان، أخذ توشوا شيء طابر استكافرنا كي، والله كا حرية اعتقادة، حرية اعتقادي لا ديني إسلامة. لديني إسلام حرية اعتقادك عليه يعني شيء يعني خواه بشري إلزام كردو أبي إلا براي بقول له يا تي خواه أبي، قل له يا تجاني ترى حمي بطاله وكافر أو كسيكبك، ملا الرجال وبيهود ونصارى ومجوس أجر جزيانا ها أما جر جزيانا نا نا أبي لأمي السليمان كريتو جد الصلاة أبي. بس جر جزيانا برو برا هي إنسان الزليل بيخد برا لخشيكو ظلالتي خد حتى الطوبيو أمري برو بخد عبادتي خد كأو عبادته بطاله آملاه الناصبة بروحه خود، هرمن دوبه بخود. بس ترى كذالك اللي تو وتقول نولي خوابك يعني خوابه ممل برو خيرش تبعش تقول قصي كتوريكي. بس لو برو خواب حتى يعطوا الجزية عيدين وهم صادرون. أما المرتد لا بد أن يقلدني إسلامي في بإجماع يهلي ما نحن نا مرتدنا كوجري. بكيفي والله كأكابا يدبلهم إسلامتي أهاني أجدوا إسلامتي أه والله زرني تو قل الخراب تركا لو كافر ولو مشتقانك بصراحة ت شيئا كان معاداة إسلامك إن شو تو سر الخلق شوي نبني دينا وأما المشتكون المتأخرون فيدعون فجرة الخلق وأشدهم كفرا وفسقا ممن يزعمون لهم الكرامات وسقوط التكاليف عنهم من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم من أئمة الملاحدة والله مشركيني أمره فجري خلق فاجرتريني خلق لهم كافر كافرتروا فاسقتر كزعميان واه كقوية من كرامات يعني هاتون تكاليفي خوي تعالى يعني كال دا ولا إذا كان عبدكان كنواجه، زكاة، رجوه، حجه، هتادوا أي لا، أمانا هل جيرتوا؟ ما سقوط التكاليف عنهم من ملاحدة الصوفية الذين يستحلون المحرمات يعني نواجناكا، زكادنايا على أقول نواجناكا، أولا، أولا، لما كان نواجم كرت شاو من نقال لما كان نواجم كرت في هذا المرسل الله صلى الله عليه وسلم لحياتي على مدينة نيو شاو من نقال لما كان نواجم كرت كشي أو كذا ماله ولا تشا يقوله ما كان يجيك ده كرامتي زور بقته كهك ما لين بون يجناك ولا ما كان يجيك. ويا تكون الواجبات كالبداية والحلاج وابن عربي جا بدأي من إيمان وثمان وإيمان أصل الفصل حلاج كيا حلاج نايم حسيني كريم منصوره حسيني كوري منصور لصالقاني دو صتوشلو شو أربوسي صتو نجياهوا ل ل ل ااا لفارز لدعيج واه ااا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 لقى القرامطة كان اتصالها ابوك نقطي دهم ايود انا الحق يعني من خوام يا ليجرنا ايود توتي ما في الجبهة الا الله لو وجبها بس اخوايت ايه ايه لنا وجبها اخوايا نقطي ايش تل اتباعكاني اعتقادي انوابك او اخوايا هجلسروا بيدنا نقطي ايش تل ايود حاج فرزنيا حاج فرزنيا ايه استطريقي ومن هي يعني ما مانا همانا ضلي همانا بله همانه نیوش نکار رجو نگر بات کو میزکا با برمال که اگر نیوش کی بنهری چی او بنهر ایمان و دینیش او ها همانه همانه علیه دین بریتینا لانو جوزکات و رجو حش دین اخلاقه ام اما با خوی ها اما با رفع تکالیف خوافر می آقیم الصلا و آت الزکا خواجراف فرمی و اصانی ما دمت حیا يا عمر صل الله عليه وسلم حتی آخر عمری هر نیوژیک الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم صلاة هم صحابة كون ببع خلاف لبينانا كتاريكة كي بحر شوازة بكافرة ويقوم بحر شوازة جهنم هيا كافرة في هذا ما صلى البخاري مسلم الله أميرت أن قاتل الناس حتى كي؟ أبي ما بينو دعيش نواج بكان نواج ناكان لمل يعني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 زوري نيزوري تابعي فرّبي آيات القرآن فرّبي ابن قيم الله ألا يستحي آية شرناك كسك من إنكار من يعني من إنكاره من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة آية كسك ألا يستحي يعني الله يستحي من أنكر من كفره يعني بعبارة اجتيلك تابي صلاته إنكاره من من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة شرمناك أو كسيب لا الصلاة ها بمسومانة الرواة أجر تماشى كن قرآن وحديث اتفاق الصحابة ويتى واتفاق الصحابة نقلك جاء من هات أو يان كردوا والله حج واجب نيا من خوام رجبي بخلق بدرسته يا الله أنا الحق أعمل لا خلق شيء استكبار سياكن حلات كيا قال الله حلات جل قدس الله السر رحمه الله هتعدواي ما شهي بعقل كوالله والله تويت إخوان مترحمه الله بتشيا وخوي إخوان وخوي رحم بخوي قاطر هل وها ابن عربي ابن عربي لصالقاني بن صتو شصبو شر صتو سيهشت بوه وكوت معمل القبة بق الشيخ والأكبر زعمه أندalousيا، جرّاهم مصر وشام وشو شو دا عيلة دمشق لاب كنت عايز جانيها تو مردو قبركيا سلوا باريس رح بعشرة واضرابه من أئمة الملاحدة حوالينا كان يعني لسر ل ل بيشوا كاني كفر وظلالد فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش أي عن باريس تن الفواحش كفواحش شال يابين الله نعم دد دس... دز لصري الشغمة يا منازنين دليلي شيء ولا دليلي أوه ها خاضر بيا أوكي من على جاي كوش بو مسانة بوله بو لسر أهل علم خاضر قاتل الناس أو تاع إيش أمر من على بكوشة هو بس تو ويزعمون ان هذا من كراماتهم نكر وندا اظن ان ما وفضلهم حيث من كراماتهم وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف اما ان تكليف لسرنيا انا اقني باخوات تكليف لسريج عبدك ربك حتى ياتيك اليقين حتى والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهونه ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به أو كسي اعتقاد واعل صالحك أيان أويك وا أسيان ناكه لا دار يا لبرد أما أهون ترى نالين شرقي على قداره بس أهون ترى لو يكتوب فاسق فاجريك ببرستي كبر صالح ببرستوا شركا بلام أن فاسق ببرستوا لو خرابتر من اردت ان يشاهدوا فسادوا ويشاهدوا بهذا الامر ويقولوا انهم يقولون انهم يقولون أو يقولون بينين يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يعني انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم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 وأي أن عيا صحبك ما عزك زناك كذا توني بلين صحابنيو ناله رضي الله عنه يعني أفرادك غامد ياك تذكر دودة سبرة ها تواني بلين صحابنيا يا حسن حد يلادل على سر بذاك ما عايش شيء ودوتيشي زناك كدوا ما بنوطا دي أمر باقي على سكبكين أجر يكجو أكاشيا كان لحق يا أنت هتقصي لي ورجل أي بولا علماني ورقري كثيرا شيئا لعباداته بلقه أو برفسقه في جوري شيئا وعقل إخوة أننا كان سر ميزانك إخواتي تعالى وطريبا كان لقل ميزانك إخواتي بعقل شيطانانا الرلم هذه نتيجة المقارنة بين الشرك الأولين وشرك المتأخرين المنتسبين الإسلام وهي أن الشرك بعبادة الصالحين والمخلوقات التي لا تعصي أخف من الشرك بعبادة الفجرة والملاحدة وال أصاد لأن ذلك يدل على تزكيتهم وموافقتهم على كفرهم وفجورهم واعتبار صلاحا وكرامة وأي محادة لله أشهد من هذه المحادة نسأل الله العافية آية أخوة بعقلي لوزها تنبيح تؤها بكيبه الشيوية دعوة كين لخوة تعالى أو أمة بغرينة بصرحاق إعمد للصوز يا أمتين دلصوز يعني انبرج قيامة والله ولكن يجب ان يكون هناك اجر كويس الله يكون هناك اجر تعالى سبحانك اللهم وبحمدك شدوالنا انك تقول انك تقول انك تقول انك